نسمنا سيم أحبابنا وآل يا رب عيد أحبابنا تنبع السوى البي بيقول بل المح خيال كل ما حب بل مح خيال كلي ما هب الهوى حبيبنا حوالينا نسم يا نسي علينا حبيبنا حوالينا نسمي ناسي ما علينا حبيبنا حولينا نسمي ناسي ما علينا ودعنا الهوى عدرو بالهوى بالهوى ساوى تلاقينا ودعنا الهوى عدرو بالهوى حبايبنا من سفر بعيد لقونا من غير ما وعيه من سفر بعيد لقونا من غير ما وعيه وين كل بعيد ياخذنا بعيد ويجينا بعيد وضوينا الهنا بايدينا Nesem yna Nesem Oh, ya Nesem علي na Habybna Hawlai na Nesem yna Nesem علي na Oh, Habybna Hawlai na Nesem yna حبا من بعد سنين لقونا في شوه حنين حبا من بعد سنين لقونا في شوه حنين والهوى حنين ناجي حنين يهدي محبين على محبين وضوينا الهنى بإيدينا ونسم يا نسيم علينا حوالينا ونسم يا نسيم, نسيم علينا حوالينا يا نسيم علينا ودعنا الهوى عدروب الهوى gan elha